ف منتی فلا فلک یور ور کت بہم ولا متی ون فی آم فہلتی آم و او سبیل و وَإِن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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّ عَبْدِي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجْهًا فِي الدُّنْيَا صِدِّيقًا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ ان فضلهم كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلا قَدَ صَرافْنَ لِ النَّاسِ فيِي هذاَا القُرآنِ مِنْ كُلِّْ مَثَلِم فَأَبَا فَأَبَ أَكْثَر النَّاسِ إِلَّ كُفُورَ وَقالَاوالَ النُؤْ مِنَ لَك حتىََّ تَفجَُ لناَا مِن الأررض يَبُووع أَوْ تَكُونَ لََ جََّةُم مِن نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كففا او تاتي بالله والملائكه قميلا